بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إمامنا ونبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمة الله عليه وقد مضى المجلس الأول في الشهر المنصرم في الحديث عن تعريف بالكتاب وبمؤلفه رحمه الله وعن موقعه بين كتب الأصول جملة وفي المذهب الحنبلي خاصة واليوم نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في ذكر مقدمة المصنفي وأول فصول الكتاب شروعا في شرح عبارات المتن وقول المصنف رحمة الله عليه سائلين الله التوفيق والسداد مستلهمين الفتح والعون والتوفيق منه جل في علاه فنسأله سبحانه أن يكون مجلسا مباركا لنتفع به علما نافعا وعملا صالحا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شه الأولين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وف لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله مقدمة موضوع كل علم مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بما جرت العادة به في دووين الإسلام وكلام علماء الإسلام بدءا بثلاثة أشياء لا يقدمون عليها أمرا سواها البسملة التي يستفتح بها الكلام والصلاة وقراءة الفاتحة والسورة من القرآن ويستفتح فيها كل أمر يراد به نيل البركة وتوفيق الله عز وجل وثاني هذه الأمور الثلاثة هو حمد ربنا الكبير المتعال والاعتراف له بالجميل والثناء عليه بما هو مستحق له سبحانه وتعالى وثالث الأمور هي الصلاة والسلام على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه والأمور ثلاثتها مما تستجلب بها البركة اسم الله عز وجل في مطلع كل أمر وحمده سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم هي متعلقات بأمور تربطنا أمة الإسلام بأصل عقيدتنا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطنب المصنف رحمه الله تعالى في عبارات الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يشعرك أنه يعمد في مختصره إلى إجاز اللفظ قدر المستطاع على أن بعض أهل العلم يوسع العبارة قليلا في هذا المقام لكنه اكتفى بجملتين كما سمعت قال رحمه الله الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه واكتفى بذلك رحمه الله لما علل فقال فالعبد لا يحصي ثناء على ربه وجعل الحمد لله في مطلع مقدمته لمصنفه مبتدأ بالجملة الاسمية الحمد لله والحمد لله إما أن يصاغ في جملة اسمية كهذه وكما في مطلع بعض سور القرآن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة في مطلع خمس سور من القرآن افتتحها الله عز وجل بحمد نفسه بنفسه جل في علاه وجاءت في آيات أخر سوى مطالع السور مثل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونحوها والصيغة الثانية التي يأتي بها الحمد الجملة الفعلية بأن تقول أحمد الله أو نحمد الله فتفيد الجملة الإسمية الثبات والاستقرار كما يقول أهل اللغة وتفيد الجملة الفعلية تجدد الحدوث فمن نظر إلى الجملة الإسمية رأى أن إثبات الحمد مستقر بالله عز وجل متحقق فيها ومن رأى الجملة الفعلية أبلغ رأى أن فيها معنى لتجديد الاعتراف بالحمد لله عز وجل وتجدد حدوثه لارتباط ذلك بالفعل المفيد ارتباطه بالزمن وقد جمعت الصيغتان في خطبة الحاجة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه فجمع صلى الله عليه وسلم في أبلغ ما يعبر به خطيب أو متكلم بين الحمد لإفادة هذين المعنيين العظيمين قال المصنف الذي هو كما أثنا على نفسه فالعبد لا يحصي ثناً على ربه وأخذ ذلك من حديث مسلم في مروة عائشة رضي الله عنها لما التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو قائم يصلي وقد أصابت كفه وقد أصابت كفه قدماه منتصبتان وهو يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام قالت فسمعته يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح الجملة وكل ثناء أثني به عليه سبحانه وإن كثر وطال وبلغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه عز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ انتهى كلامه رحمه الله ثم ثلث رحمه الله بالصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد على آله وصحبه نعم. قال المصنف رحمه الله أما بعد فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه الشيخ جمع الشيخ العلامة جمع الشيخ العلامات على الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف ومن عزو قال إلى من إياه قال ومتى قلت في وجهه. فالمقدم غيره وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مسرح بالتصحيح وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل هذه مقدمة المصنف رحمة الله تعالى عليه وقد اشتملت هذه المقدمة على منهجه في هذا المختصر وهو مما يحسن بقارئ المختصر ودارسه أن يقف عليه وفي الجملة فإن مقدمات الكتب سواء كانت متونا كهذا أو شروحا أو كانت كتبا مستأنفة فإن الوقوف على مقدمات مصنفيها مفيدة في بيان مناهجهم ومصطلحاتهم التي ربما أوردوها فيها وربما كان من الخطأ لدى طالب العلم أن يقفز مباشرة إلى فصول الكتاب متجاوزا المقدمة اختصارا للوقت أو الجهد فيفوته مهمات يشير إليها المصنف في المقدمة وقد اشتملت مقدمة المصنف هنا رحمه الله على منهجه متبينا في الأمور التالية أولا أشار إلى أنه بنى مختصره هذا على كتاب الإمام علاء الدين المرداوي تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول وقد مر بك فيما سبق في المجلس المنصرم سبب هذا الكتاب واختياره للتحرير خاصة وبنائه عليه وموقع كتاب تحرير المنقول للإمام علاء الدين المرداوي عند الحنابلة واهتمامهم به والمصنف رحمه الله ابن النجار أشار في مقدمة شرحه على التحرير هذا المسمى بالكوكب المنير إلى سبب اختياره لكتاب تحرير المرداو من بين كتب الأصول فقال وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن لأنه جامع لأكثر أحكامه حاول لقواعده وضوابطه وأقسامه قد اجتهد مؤلفه من تحرير نقوله وتهذيب أصوله هذا قول المصنف رحمه الله هنا أما بعد فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه جمع الشيخ العلامة على الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته الأمر الآخر الذي اشتمل عليه هذه المقدمة في منهج المصنف رحمه الله قوله مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا فإنه صرح أنه يقدم في هذا المصنفي ما قدمه صاحب التحرير أو ما كان عليه أكثر الحنابلة ومن عاد إلى تحرير المرداوي وجده متوسعا لا يقتصر على ذكر أصول مذهب الحنابلة بل يذكر أصول مذهب الحنابلة مصرحا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله وبما وجده من كتب الأصحاب كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل والمجد ابن تيمية وسائر الحنابلة فإنه لا يخلي ذكر المسائل من أقوالهم وترجيحاتهم واختياراتهم ويتجاوز ذلك أيضا إلى أصحاب المذاهب الأربعة الباقين يشير إلى مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع وإلى ترجيحات واختيارات فقهاء مذاهبهم أيضا فهو متوسع يقول المصنف إذا قدمت قولا أو اقتصرت عليه أو رجحته فهو ما قدمه صاحب التحرير المرداوي أو ما كان عليه أكثر الأصحاب وإذا قدم صاحب التحرير قولا فهو في الغالب اختيار المذهب فالتالي هي إشارة إلى أن ما يقع مقدما في كلام ابن النجار هنا هو معتمد الحنابلة في المسألة التي هو بصدد الحديث عنها وتقريرها الأمر الثالث الذي اشتملت عليه مقدمة المصنف رحمه الله قوله دون الأقوال يعني أنه لم يشر إلى الأقوال التي تضمنها أصل هذا الكتاب وهو التحرير فحذف الأقوال واقتصر على القول الذي قدمه صاحب التحرير أو ما كان عليه أكثر الحنابلة الأمر الرابع الذي اشتملت عليه المقدمة قال خال من قول ثاني إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف وأشارها هنا في الأمر الرابع إلى أنه لا يذكر في المسألة قولا ثانيا إلا لمسألة تتعلق بفائدة سوى ذكر الخلاف إذن ليس مقصوده صريحا هنا وهو يعبر عنه ليس مقصوده تعداد الأقوال في المسألة وإذا رأيته يذكر قولا ثانيا في المسألة فلفائدة سوى مجرد الاطلاع على الخلاف وإلا فكثير من المسائل فيها أقوال لا يعرج عليها ولا يقف دونها قال رحمه الله في الأمر الخامس هنا ومن عزو مقال إلى من إياه قال هي معطوفة على قوله خال من قول ثان أي وخال أيضا من عزو مقال إلى من إياه قال وأراد بذلك أنه لا يحرص على نسبة الأقوال إلى قائلها ليس تقصيرا وإنما طلبا للاختصار ومن أرادها وجدها في الشروح والكتب الموسعات فإنه لتمام اختصاره يقتصر على ذكر الأقوال دون ذكر قائلها وهذا أيضا منهج متبع سائر في كتب المختصارات ثم قال رحمه الله تعالى ومتى قلت من هنا؟ إلى آخر المقدمة هي اصطلاحات أراد رحمه الله أن تكون مستعملة في كتابه وهذه اصطلاحات خاصة به قد تكون في كتبه أو قد يكون في هذا الكتاب خاصة ذكر عبارات ثلاثة قال ومتى قلت في وجه أو في قول أو على قول هذه ثلاثة اصطلاحات استعملها في الكتاب في وجه في قول على قول أما قوله في وجه قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره يذكر المسألة إذا كان القول مرجوحا يصدره أو يختبه بقوله في وجه كما سأتنا في تعريف العلم قال والعلم لا يحد في وجه يعني أن الراجح والمقدم غير هذا القول وأنه مما يطلب حده ويصاغ له تعريف يعرف به فقوله في وجه يشير إلى أن المقدم في المسألة والراجح غير هذا القول المصحوب بقوله في وجه وأمد اصطلاحان الآخران في قول أو على قول قال رحمه الله وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف واحد أو اختلف الترجيح اثنين أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح ثلاثة في ثلاث حالات يستخدم فيها مصطلحه في قول أو على قول إما أن, إما أن يكون الخلاف قويا في المسألة أو أن يختلف ترجيح الحنابلة أو أصحاب المذهب في المسألة فيرجح أبو يعلى وهو إمام معتبر قولا ويرجح مثلا تقي الدين شيخ الإسلام قولا فيكون الخلاف فيها والترجيح بين أصحاب المذهبي أيضا قويا والاختلاف واردا فيقول في قول أو على قول والحال الثالث قال إذا أطلق القولان أو الأقوال سواء عند المرداوي في التحرير أو عند غيره من الحنابلة كابن مفلح مثلا أو ابن حمدان فإذا أطلق الخلافة في المسألة وذكر قولين أو ثلاثة قال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح فإنه يقف أيضا غير مصرح بشيء فيقول في قول أو على قول طيب وإذا وجد تصريحا بترجيح أو ترجح له شيء فماذا سيقول سيقول في وجه مشيرا إلى القول المرجوح لتعلم أن المقدمة غيره في المسألة هذه اصطلاحات أشار إليه المصلف رحمه الله ختم مقدمته بدعوة نرجو أن تكون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 لصاحبه المؤلف رحمه الله من عظيم الأجر وجزيل الثواب ما يرفع الله تعالى به أهل العلم والعلماء وأن يكتب لنا فيه قدرا عظيما من الفهم والإصابة للتوفيق والسداد وأن يجعله من العلم الذي نتقرب به إليه سبحانه خدمة لشريعته وفهما لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال المصنف رحمه الله مقدمة موضوع كل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فموضوع ذا الأدلة المو الأدلة الموصلة إلى الفقه هذه المقدمة هي من مقدمات المسائل والمقدمة التي فرغنا منها للتو هي مقدمة المتن عام فقوله مقدمة ليست مقدمة تلو مقدمة بل هي مقدمة فيها مسائل ممهدات لصلب مسائل هذا العلم وأما المقدمة الأولى فهي الفاتحة للكتاب كخطبة الحاجة وفيها المنهج والاصطلاح كما مر بك وسواء قلت مقدمة أو مقدمة وجهان معتبران فباسم الفاعل على كسر الدال مقدمة هي جمل تقدم لما بعدها وتكون مسوقة أمامها وعلى فتح الدال باسم المفعول فهي مقدمة قدمها المصنف وأرادها أن تكون بين يدي جمل هذا المتن وفصوله وأبوابه ابتدأ رحمه الله تعالى بموضوع هذا العلم وغايته واستمداده وهذا نوع أيضا مما درجت عليه مناهج العلماء في مقدمات العلوم وبداياتها وهو ما يسمونه بمبادئ العلوم العشرة وقد نظمها ابن الصبان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206 للهجرة بقوله إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومندر الجميع هذا الشرف هذه المبادئ العشرة يجعلونه يجعلونها من المسائل التي يبتدأ بها في طلب العلم وهي ليست من صلب العلم هي معرفات للعلم الذي ستشرع فيه سواء كنت تدرس علما النحو أو التفسير أو العقيدة أو أصول الفقه أو البلاغة أو أي علم من العلوم فإنك حتى تشرع في علم يتأتى لك فيه فهم جيد وتحصيل معتبر فإن المامك بهذه المبادئ مهم لك في أي علم تشرع فيه، ولو كان من العلوم الموجزة أو المختصرة أو التي يراد فيها شيء يسير من حدوده، فلا بد من مقدمات أسموها واصطلحوا على تسميتها بمبادئ العلوم. يذكر فيها ما سمعت. الحد حد العلم الذي تدرس، والموضوع يعني مسائله وحدوده وما هو موضوع لأجله، والثمرة يعني فائدته وما يجنيها منها طالبه. نسبة يعني إلى ماذا ينسب هذا العلم من بين سائر العلوم وموقعه منها وفضله مكانته وأهميته والواضع يعني من أول من وضعه وتواضع على أسمائه ومصطلحاته ومسائله والاسم العلم الذي يعرف به هذا العلم الاستمداد العلوم التي يستمد منها حتى يرجع إليه عند طلب تحقيق مسألة أو معرفتها حكم الشارع منزلة هذا العلم من حيث الحكم التكليف هل هو الوجوب وفرض العين أم فرض الكفاية أم هو الاستحباب المطلق قال مسائل يعني مسائل العلم في فصوله وأبوابه المتناثرة فهذه عشرة مبادئ تكون بين يدي دراسة العلوم قال والبعض بالبعض اكتفى بعضهم يجعل هذه المبادئ دون العشرة قال ومن حاز الجميع ومن در الجميع حاز الشرف هي ذات أيضا نظمها الإمام المقري المالكي رحمه الله لما قال من رام فنا فليقدم أولا علما بحد ثم موضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضل وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر فهذه مبادئ العلوم جاء المصنف رحمه الله هنا ببعضها واقتصر عليها ابتدأ بقوله موضوع كل علم فشرع مباشرة في موضوع علم الأصول وقال بين يديه جملة مقدمة موضوع كل علم ماذا نقصد بالموضوع قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فموضوع ذا يعني موضوع علم أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه موضوع علم التجويد موضوع علم الطب. موضوع علم الفلك ماذا نقصد بالموضوع قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية المقصود كما قلت لك بالموضوع وهذا مصطلح منطقي العوارض الذاتية المقصود بالموضوع هي الأحوال العارضة الذاتية هي الموضوعات محل البحث فيقولون مثلا في علم الطب موضوعه بدن الإنسان لأن الطب إنما قام وتأسس على هذه القضية الكبرى فموضوع علم الطب هو بدن الآدم ومسائله هو ما يبحث فيه عن الأدواء والأمراض والأسقام والأدوية والعلاجات والعقاقير هذه مسائله وتأتي على أبواب كثيرة داخل ذلك العلم فهذا المقصود بالموضوع المسائي فقال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فالموضوعات التي ستكون محل البحث في كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية المقصود بالعوارض الأحوال التي تعرض وقوله الذاتية هو قيد يخرج به الأنواع الأخرى من العوارض وهذا كما قلت لك اصطلاح منطقي العوارض التي تلحق الشيء، فإن كانت لحقته لأجل ذاته فهي عوارض ذاتية مثل التعجب إذا لحق بذات الإنسان فإنه إنسان يلحقه من العوارض عارض التعجب أو يلحق لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان أيضا باعتبار جزئه وهو أنه كائن حي أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه إما مساوي له كالضحك العارض للإنسان بواسطة تعجبه وهكذا فهذه عوارض ذاتية العوارض تنقسم إلى ستة أقسام كما يقول المناطق لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عرض له لذاته أو لجزءه أو لأمر خارج عنه ثم إذا كان قد عرض له لأمر خارج عنه فإما أن يكون مساويا له أو أعم منه أو أخص منه أو مباين فالمجموع ستة أقسام قال المصنف رحمه الله تعالى ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية في الثلاثة الأولى في التقسيم السباسي العارض لذاته والعارض لجزئه والعارض المساوي لأمر خارج مساوي تسمى أعراضا ذاتية لأنها تستند إلى ذات الشيء الذي عرضت له تلك الأحوال والثلاثة الأخرى تسمى عارضة لخارج وهذا تقسيم منطقي قد لا يكون لنا حاجة به في هذا السياق قال فموضوع ذا موضوع علم أصول الفقه الأدلة إذن علم أصول الفقه كما شبهت لك في علم الطب قلنا موضوعه بدن الآدم علم أصول الفقه موضوعه الأدلة أي أدلة قال المؤصلة إلى الفقه فهي أدلة شرعية نعم ستأتيك تقسيماتها وأنها أدلة متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأدلة مختلف فيها كما يذكرون في قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان ونحو ذلك هذه أدلة ونحن هنا ليس المقصود تشعيبها وذكر ما يتعلق بفروعها فلو قلت لك جملة ما موضوع علم أصول الفقه القضية التي تقوم عليها مسائل العلم فستقول الأدلة الموصلة إلى الفقه هذا موضوع علم أصول الفقه قال رحمه الله تعالى ولا بد لمن طلب علما وساق الكلام نحن نقول موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والعوارض الذاتية التي تعرض له كل ما يتصل بالأدلة مما يؤثر في هذا الهدف هو الوصول إلى الفقه والأحكام الشرعية فمثلا سنقول موضوع علم أصول الفقه الأدلة ويبحث فيه عن العوارض اللاحقة للأدلة مثل ماذا أوصافها العموم والخصوص الإطلاق والتقييد الإجمال والبيان الأمر والنهي النسخ وعدمه هذه عوارض تعرض لموضوع أصول الفقه وهي الأدلة إذن قضيتنا الكبرى في أصول الفقه والدليل وسيكون البحث داخل هذا العلم بكل أبوابه وفصوله ومسائله دائرا حول ما يعرض لهذا الدليل هل هو مجمل أو مبين مطلق أم مقيد عام أم خاص هل هو أمر أو نهي وهكذا حتى قال الإسنوي رحمه الله موضوع علم أصول الفقه أدلة الفقه لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا قال وهذه الأشياء هي المسائل إذا فرق بين موضوع العلم وبين مسائله فموضوع علم يصول الفقه الأدلة ومسائل علم يصول الفقه نعم العوارض التي تعرض لها والأوصاف التي هي صلب علم يصول الفقه في دراسته وسيأتيك مزيد بيان لها قال المصنف رحمه الله ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته هذا المقصود بالمبادئ في العلوم لا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما والمقصود بوجه ما هنا إما على سبيل الإجمال أو بقدر من التفصيل ليس دراسة مسائل العلم بالتصور العلم وهذا مهم يا كرام لا يتأتى الإنسان أن يقبل على علم ويدرس فيه كتابا ويشرح متنا ولا يدري ما هو هذا العلم وإلى ماذا يهدف وما هو موضوعه وما مسائله لو قال لك إنسان ماذا لك عن علم كذا هل تقبل للدراسة فيه وتلتحق فيه بدورة فسمى لك اسم علم يطرق سمعك لأول مرة ولا تدري ما هو فإنك لا تملك التصور الذي يساعدك على قبوله أو رفضه قال لا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته وسيأتي المصنف إلى غاية علم الأصول ومادته يعني ما يستمد منه هذه جزء من المبادئ التصور للعلم يأتي بتعريفه وحده ويأتي أيضا بموضوعه ومسائله ثم يضاف أيضا للمبادئ غاية العلم أنا لماذا أدرس عروض الشعر أو علم الفرائض ولماذا أدرس الجغرافيا أو التاريخ إن لم أكن على دراية بغاية الحصول على هذا العلم وثمرته التي تجدنى منه قال ومادته يعني ما يستمد منه العلم لأنها ستكون المرجع عند إرادة فهم قضايا العلم مسائله إذا أشكلت أو كانت غير واضحة أو تنازع فيها العلماء الأقوال والترجيح فسأرجع إلى ما يستمد منه العلم ليكون فيصلا وحاكما نعم. قال المصنف رحمه الله فأصولا جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع لما اتفقنا على أن مبادئ العلوم يدخل فيها تصور العلم وهو معرفته في الجملة فأنا أطلب تعريفه ومصطلح علم أصول الفقه أو اسم علم أصول الفقه يتكون من هاتين اللفظتين أصول وفقه وقد درج العلماء منذ القديم على أن العلوم التي يتركب اسمها من لفظتين مثل أصول الفقه مصطلح الحديث أصول التفسير ونحوها فإنهم يعمدون إلى تعريفها بطريقتين الطريقة الأولى تفكيك هذا اللفظ وتعريف كل مفردة فيه على حدة مجزأ والطريقة الثانية هو اعتبار هاتين اللفظتين ممزوجة فتشكل اسما واحدا فيتعاملون معها لأنها علم لقب لهذا العلم فيعرفونها فلو قلت لك أو سألك سائل حضرت درسا فجر اليوم في أي عين فقلت في أصول الفقه وكان خالي الذهن قال لك ما أصول الفقه فإذا أردت أن تبسط له أو وجدته عاميا لا يستوعب ذكر مصطلحات العلم ومسائله فأردت أن تقرب له الصورة فقل له أتعرف الفقه قال بلى أحكام الطهارة والصلاة والصيام قلت له جيد هذا العلم هو أصول لذلك العلم فالفقه الذي هو معرفة الأحكام التي يحتاجها الناس في العبادات والمعاملات على اختلاف الأبواب تحتاج إلى أصول والمقصود بالأصول أدلة وقواعد تعين إلى الوصول إلى تلك الأحكام أنت هنا عرفته بجزئيه أن ها هنا علما اسمه الفقه وأن هذا العلم هو أصول لذلك العلم وقواعد له توصل إليه وإما أن تتجاوز هذا التفصيل وتعمد إلى أن تقول له إن أصول الفقه تعرف باعتباره علما تقول هو كذا وتشرع مباشرة تقول هو جملة من القواعد والأدوات التي تساعد الفقيها للوصول إلى الأحكام الشرعية وفهمها من خلال الدليل وتعين على استعمال الدليل بطريقة صحيحة معتبرة هذه الطريقتان واردتان في كتب الأصول في تعريف أصول الفقه هل المقدم هو التعريف الجزئي الإضافي باعتباره لفظتين فيبتدأ به ثم ينتقل إلى التعريف اللقبي هذا منهج درج عليه بعض العلماء أو هو العكس التقديم للتعريف اللقبي واعتبار أصول الفقه لفظة واحدة باعتباره علما هذه طريقة أيضا رجحها بعضهم وقالوا هي المقصودة وأن التعريف الجزئي والتفكيك اللفظي هي للمساعدة على فهم المعنى بشكل أكبر بدأ المصنف بهذه الـ الـ بهذا الاصطلاح بتعريفه باعتباره جزئين مفردين قال فأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع تعريف الأصل لغة بأنه ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره تعريف قديم ولعل أول من عرف به كلمة الأصل الإمام أبو الحسين البصري صاحب المعتمد أحد أصول كتب الأصول فإنه من أقدم من عرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره واختاره من, من الحنابلة في كتبهم القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل فإنهم عرفوا الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره وله تعريفات ثلاثة أخرى سواها مشتهرة في كتب الأصول الثاني تعريف الأصل بقولهم ما منه الشيء الأصل ما منه الشيء هذا تعريف أيضا ذكره الأرموي في الحاصل الذي اختصر فيه محصول الرازي ما منه الشيء وهو تعريف منتقد لأن قوله ما منه الشيء منه هنا يمكن أن تحمل على الابتداء أو تحمل على التبعيم، وفي التعريفات يحترز المعرفون عن إيرادة ألفاظ محتملة يمكن أن تسبب خللا في الفهم التعريف الثالث الذي اختاره الرازي في المحصول ومختصره سراج الدين في التحصيل عرف الأصل فقال المحتاج إليه الأصل المحتاج إليه والمقصود بذلك أن الفرع يحتاج إلى الأصل واختار الرازي هذا التعريف لأنه هل هو احتياج الأثر إلى المؤثر أو, أو الموجود إلى الموجد وهذا أيضا ممن تقد عليه في غموض التعريف الذي لا يسوق إلى المعنى المباشر صراحة التعريف الرابع ونقله الزركشي عن القفال الشاشي عرف الأصل فقال ما يتفرع عنه غيره هذه التعريفات الأربعة أشهرها تعريف أبي الحسين الذي ورده المصنف هنا بقوله ما يبنى عليه غيره وقولهم في التعريف الرابع ما يتفرع عنه غيره رأوها أحسن من تعريف أبي الحسين البصري فالآن ما الفرق بين قولك في تعريف الأصل ما يبنى عليه غيره فمثلا إذا أردت أن تقول إن أصل البناء قواعده فإن الجدران والأدوار المتعددة هي فرع عنه فالأصل هنا ما بني عليه غيره وإذا قلت في الشجرة فإن أصلها جذرها الذي في الأرض أو ساقها الذي تقوم عليه الفروع والأغصان والأوراق والثمار فأيضا هنا ستقول إن فروع الشجرة وأوراقها وثمراتها بنيت على هذا الأصل فالأصل هنا ما يبنى عليه غيره وكذلك تقول في أصل الجدار وأصل البناء كل ذلك يقال ما يبنى عليه غيره في القواعد التي هي أصول أصول في النحو أصول في الفرائض أصول في الفقه أصول في التفسير أصول في الحديث هي مسائل يبنى عليها غيرها تبنى عليها فروع تبنى عليها أحكام فهي كذلك ما يبنى عليه غيره لكن لما انتقلوا إلى قولهم ما يتفرع عنه غيره ستقول هو التعريف نفسه لكنهم استعاذوا بقولهم ما يبنى إلى قولهم ما يتفرع فلماذا عدل بعضهم من قوله الأصل ما يبنى إلى قول ما يتفرع قالوا هذه العبارة أحسن لأن قولك ما يبنى عليه غيره لا يدخل فيه الولد مع الوالد فإن الوالد أصل للولد لكن لن تقول ما يبنى عليه لن تقول إن الوالد ما يبنى عليه الولد لكنك تقول ما يتفرع عنه فالتعريف بالتفريع أفضل عنده من التعريف بالبناء لأنه يؤدي المعنى ذاته ويسلم من الانتقاد الذي يمكن أن يكون على تعريف البناء هذا التعريف الأصلي لغة وأما اصطلاحا فله تعريفات أخرى نعم قال المصنف رحمه الله واصطلاحا ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه اصطلاحا يطلق كلمة أصل على أمور أربعة قال ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا لما يقول الفقيه الأصل في حل البيع قول الله تعالى وأحل الله البيع والأصل في كذا ويأتيك بنص آية أو حديث ماذا يقصد بقوله الأصل يقصد به الدليل هذا أشهر لاصطلاحات الأربعة استعمالا على السنة الفقهاء فإذا قالوا الأصل في الباب هذا كذا والأصل في المسألة كذا فإنهم يريدون عقبها مباشرة إما دليلا من القرآن أو من السنة أو إجماعا أو دليلا آخر من الأدلة المعتبرة فقولهم الأصل هنا استعمال استلاهي يريدون به الدليل قال رحمه الله ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا في في في عل في اسم العلم فإذا لما أقول أصول الفقه ماذا أقصد أدلة الفقه على الوجه الذي تفصيله بعد قليل الإطلاقات الثلاثة الأخرى لمصطلح الأصل قال ويطلق على الرجحان فإذا قال العالم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز يعني الراجح ويقول أيضا الأصل براءة الذم الأصل بقاء ما كان على ما كان يريدون به هنا قضايا تعمد إلى ترجيح أمر ما في باب ما فيأتي الأصل اصطلاحا بمعنى الرجحان في تعبيرات العلماء الاصطلاح الثالث الوارد لكلمة الأصل في لسان أهل العلم القاعدة المستمرة فيقول لك مثلا أكل الميتة على خلاف الأصل. الشخص يقصد بالأصل هنا القاعدة المستمرة وهو تحريم أكل الميتة. فيقول أكل الميتة جائز على خلاف الأصل للضرورة على خلاف الأصل. فيقصد بالأصل هنا في هذا السياق القاعدة المستمرة. الاصطلاح الرابع وهو اصطلاح أصولي وفقهي أيضا الأصل في باب القياس المقابل للفرع. فاركانوا القياس أربعة أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل في الاصطلاح هنا أيضا يقابل الفرع قال وهو المقيس عليه. هذه اصطلاحات أربعة للفضة الأصل تأتي درجة مستعمل قال المصنف ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا. نعم. قال المصنف رحمه الله والفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام. وشف. انتقل بعدما عرف الأصل إلى تعريف الفقه لأن هذا العلم اسمه مكون من جزئين أصول وفقه فرغم من تعريف الأصل لغة واصطلاحا فانتقل إلى تعريف الفقه لغة وشرعا قال الفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام هذه أشهر معاني الفقه لغة أنه مطلق الفهم سواء كان لأمر دقيق خفي يحتاج إلى تأمل وفكر وفهم أو كان واضحا جليا مدركا بالبداها فأدركه فيقال عنه أيضا فهم فذكر المصنف ما ترجح عنده وقال والفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام ومنه قوله تعالى فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني يفهمون قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم ومنه أيضا قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون قال إدراك معنى الكلام الذي تسمعه سواء كان كلاما بلغة أخرى يحتاج إلى ترجمة أو بلغتك وتحتاج إلى فهم لأن اللفظ معقد والتركيب صعب أو كانت جملة من الجمل الوسيطة الواضحات الجلية أن تفهم معنى الكلام الذي يطلق سمعك فهو فهم قال الفهم الإدراك إدراك معنى الكلام وهو الفهم لغة ويأتي أيضا بمعنى ثاني فهم ما يدق ويغمض من الكلام وهو أيضا مما أشار إليه بعض العلماء في تعريف الفقه فلا يقال فقهت طلوع الشمس لأنها من الواضحات لكن أن تفقها كلاما دقيقا غامضا يحتاج إلى إعمال فكر يسمى فقها والواضح لا يسمى إدراكه فقها المسلك الثالث في تعريف الفقه لغة أن تقول هو العلم بالشيء وإليه أرجع ابن فارس في المجمل معاني كلمة فقه فقال وكل علم بشيء فهو فقه فهذه مسالك لغوية سيبني عليها المصنف التعريف الشرعي قال المصنف رحمه الله وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك نعم قال رحمه الله والفقه شرعا في كلمة الأصل تلاحظ قال وهو لغة كذا واصطلاحا كذا وجاء للفقه فقال لغة كذا وشرعا كذا لماذا يعبرون بعد التعريف اللغوي تارة بقولهم شرعا وتارة بقولهم اصطلاحاً. إن, كان اللفظ إن كان اللفظ واردا في لسان الشرع مستعملا فيه يعني في الكتاب والسنة وله حقيقة شرعية فإنهم يعبرون بقولهم شرعا فيقول المثلا الصلاة لغة الدعاء وشرعا ما يقولون اصطلاحا الزكاة لغة وشرعا الصوم لغة وشرعا لكن إذا أتوا إلى قضايا علمية ومصطلحات لها حقائق علمية وليست شرعية للضرورة فإنهم يسمون التعريف فيه اصطلاحا يقولون التعريف لغة كذا واصطلاح كذا ولهذا عرف الأصل لغة واصطلاحا وعرف الفقه لغة وشرعا قال وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة لن أطيل كثيرا في الوقوف عند التعريف لكن سننظر أولا في ألفاظ التعريف معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عرف علم الفقه بأنه معرفتك به هل الفقه هو الأحكام ذاتها أو معرفة الأحكام إذا قلت لك ما الفقه باعتباره علما لعلم فقلت لك ما الفقه فالفقه هو الأحكام ذاتها أو المعرفة بهذه الأحكام هما مسلكان للعلماء شهيران وفيها جدل عريض بينهم إذا عرفت علم أصول الفقه ما سيأتي بعد قليل هل علم أصول الفقه هي القواعد والأدلة أو المعرفة بهذه القواعد والأدلة يعني إذا ما حصلت عندك المعرفة سيزول العلم العلم هو هو المسائل ذاتها هنا هذا اختيار قال الفقه معرفة الأحكام فإذا أضاف المعرفة إلى هذا الصنف من العلوم الأحكام فبالتالي ستخرج أي نوع من العلوم لا تتعلق بالأحكام ولأن الأحكام أنواع قيدوها بالشرعية فخرجت الأحكام الطبية والفلكية واللغوية إلى آخره ولأن الأحكام الشرعية منها ما هو عقدية يتعلق بالتوحيد وأصول الدين ومنه ما هو فرعي يتعلق بأعمال المكلفين قيده أيضا في قول الفرعية لتخرج أحكام العقائد فإنها وإن كانت شرعية لكن ليست من جنس علم الفقه ولا من مسائله قولهم بالفعل أو القوة القريبة الفقه أن يكون معرفة لهذه الأحكام تتحصل بطريقين أن تكون معرفة حاصلة في النفس فتسمى بالفعل أو تكون ممكنة ويكون في النفس قوة قابلة لتحصيل ذلك العلم فيقال بالقوة القريبة وهذا أيضا اصطلاح منطقي أن يقال للشيء الحاصل الواقع بالفعل وللمتوقع حصوله الممكن غير المستحيل والمعدوم فيقال بالقوة القريبة هذا اصطلاح منطقي يعني أن يكون ممكن حصوله لوجود قدرة تؤدي إلى الوصول إليه قال إذن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة لما عرف الفقه بهذه الاصطلاحات أشار أيضا قولت لك إلى الخلاف للفقه والعلم والأحكام ذاتها أو المعرفة بها أيضا هذا التعريف مشتمل على قيود بعضهم يضيف منها وينقص ما ذكر مثلا هنا في تعريف الأحكام اقترانها بالدليل هل الفقه معرفة الحكم مجردا؟ أو لا بد فيه من اقترانه بالدليل بعض المسلمين وهو عامي يعرف أحكام الصلاة لأنه يستعملها وتعلمها ويعرف صفة الوضوء بل الحج والعمر معرفته لهذه الأحكام ليست مرتبطة بالدليل ولا يعرف أن القيامة هذا واجب وأن الجلوس هذا سنة وأن قولك كذا ركن لا يعرف. إلا أن هذا مما يجب عليه الاتيان به ولا يعرف دليل هذا وذاك هل معرفة المسلم بشيء من أحكام الشريعة المتعلقة بالعبادات أو المعاملات تسمى فقها لمجرد معرفتها أم لابد من اقترانها بالدليل من اشترط الدليل أضاف في التعريف من أدلتها التفصيلية أو بالاستدلال يعني يربط هذه المعرفة بالدليل فيقولون الفقه أن تعرف الحكم مع دليلي ومعرفة الحكم مجرد لا تسمى فقها فهذان مسلكان أشار إليها المرداوي في الأصل في التحرير فإنه عرف الفقه بأكثر من تعريف ورجح رحمه الله اقترانه بالدليل فقال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل والقوة القريبة وأشار أيضا إلى معنى الاستدلال أو بالمقتران بالدليل نقطة أخيرة في التعريف هنا لما يقولون معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة فيقولون الفقيه أو الفقه هو معرفة الأحكام كلها أو بعضها قال أما معرفتها كلها فمتعذر وعدم معرفة بعضها وجزء جزء منها أيضاً لا يسمى فقها فجعل التحصيل أو المعرفة بمسائل علم الفقه تنقسم إلى قسمين قسم منها محصل معروف حصلت به المعرفة والقسم قابل للتحصيل بالقوة القريبة فقولهم أو هنا ليست للتخير بل هي بمعنى الواو يعني أن تكون الأحكام معروفة بالفعل في جملة وبالقوة القريبة في الجملة الباقية منها فيتحصل في مجموع الأمرين تعريف الفقه ومعرفتهم والفقيه من هو قال والفقيه من عرف جملة منها كذلك ما يعني كذلك الفقيه من عرف جملة غالبة منها الضمير يعود إلى الأحكام الشرعية من عرف جملة غالبة منها كذلك اسم الإشارة يعود إلى ما بالفعل أو بالقوة هكذا يوهم كلام المصنف لكن المرداوي في التحرير، لما عرف الفقه ماذا قال؟ قال معرفة الأحكام الشرعية، ثم قال وقيل نفس الأحكام الشرعية الفرعية. أشار إلى الخلاف للفقه هو الأحكام ذاتها أو المعرفة بها. ثم قال بعدما رجح المرداوي أن المعرفة الفقه هو نفس الأحكام الشرعية، واختاره وذكره عن ابن مفلح قال لأن معرفة الفقه الفقه. لكن المصنف المرداوي رحمه الله لما عرف الفقه قال هكذا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال لما عرف الفقيه بعدها قال من عرف جملة غالبة منها كذلك يعني عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال واختصار المصنف لما أتى بالتعريف الأول وترك التعريفات الأخرى التي ساقها المرداوي وعطف تعريف الفقيه عليه أوهما أن قوله كذلك بالفعل أو القوة مع أن هذا يمكن حمل لفظ مصنف عليه فتقول الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك يعني بالفعل أو القوة القريبة هذا أيضا وارد ولن يكون خللا في العبارة مفضيا إلى خطأ تجزم بخطأ مصنف فيه لكن لما كان قد بنى كتابه على مختصر التحرير والإشارة في المختصر بقوله كذلك إلى غير المشار إليه هنا حسن التنبيه عليه طيب إذا قلت لك الخلاف بينهم هل الفقه هو الأحكام ذاتها أو المعرفة بها المرداوي وابن مفلح رجح في التعريف أن يكون الأحكام الشرعية ورجح ابن النجار غير ما رجح المرداوي فقال معرفة الأحكام الشرعية فهذان مسلكان أيضا شهيران كما قلت لك اختار الطوفي من الحنابلة وابن الحاجب في مختصره والبيضاوي كذلك في مختصره المنهاج أن الفقه هو العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال فأضاف ابن الحاجب والبيضاوي وأضاف الطوفي كذلك مسألة الدليل معرفة الحكم بدليله أو بالاستدلال إذن هي مسالك أشرته إليك في خلافها الفقيه من عرف جملة غالبة ما قدر الغلب في هذه الجملة من المسائل ما قدر الغلب من عرف جملة غالبة 99.9 مثلا من المئة أو هو ما تجاوز النصف 50% أصبح غالبا ابن حمدان والمجد بن تيمية قالوا في تعرف الفقيه من عرف جملة كثيرة منها فما عرفوا بالغالب عرفوا بالكثير وقال بعضهم المؤدى واحد متى تقول كثير إذا تجاوز النصف فما تجاوز النصف ما زاد عنه فهو كثير أو تقول الثلث والثلث كثير فما زاد عن الثلث يصدق أنه جملة كثيرة على كل يعتبرون الفقيه أو من يستحق أن يوصف بأنه فقيه من حصل جملة كثيرة أو غالبة من الفقه وتحصيله للفقه ليس معناه أن تكون مسائل أحكام المكلفين كلها حاضرة في ذهنه إذا سئل بل يعرف قدرا كبيرا أو جملة غالبة بالفعل وتكون الجملة الباقية بالقوة القريبة ممكنة حاصلة له بالنظر لاستدلال والبحث فإذا أراد النظر أمكنه الوصول، وإذا طلب البحث أمكنه الوقوف عليه وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله وأصول الفقه علما وأصول الفقه على من وأصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. نعم. أصول الفقه على القواعد التي يتواصل بها مرة أخرى انتقل من تعريفه. الفقه إلى تعريف أصول الفقه ولو قلت لك ابتداء متى عرفنا مسائل علم أصول الفقه وموضوعه أم كاننا تعريفه بشكل دقيق أصول الفقه يبحث فيه عن شيئين كبيرين هما أصل هذا العلم الأدلة ووجه الاستدلال الأدلة يدخل فيها ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة فيها والأدلة هنا ليس المراد بها على وجه التفصيل بمعنى أدلة الأحكام تفصيلاً أدلة جزئية لا يراد بها الوقوف على دليل تحريم نكاح الأم ولا دليل حل البيع ولا تحريم بيع العين ولا ركنية الوقوف بعرف في الحج ولا وجوب طواف الوداع كل هذا ليس هو المطلوب في الأصول المطلوب هو تعلم الأدلة على وجه الإجمال والمراد به ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح في مباحث الأدلة في الأصول هذا هو المطلب الأكبر ما هي المراجع المواضع التي يستقي منها الفقيه الدليل للمسائل فيقولون لك القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس الصحيح المستجمع لشروطه والإجماع الصريح النطقي والسكوت فيه خلاف والقطع كذا والظني كذا ويريدون لك ما يصلح أن يكون دليلا لكن ليس من همهم في الأصول أن يعلمك أي إجماع هو حج في أبواب الفقه لا ولا المسائل التي صح فيها الدليل بالقياس ليس هذا المطلوب ولا أدلة السنة والأبواب الفقهية التي استعملت فيها المطلوب أن يعرفك هل خبر الواحد حجه؟ طيب حتى إذا خالف القواعد الشرعية أو القياس؟ سيبقى حجة أيضا حتى فيما تعم به البلوى ما الحكم إذا تعارض خبر الواحد الحديث الصحيح مع القواعد الشرعية المضطردة وأيهما الراجح الأصول يبحث فيه عن هذا القرآن دليل فهذه القراءات السبع أو العشر المتواترة على اختلاف ألفاظها كل منها يصلح يكون دليلا ولو اختلفت الدلالة طيب فما شأن القراءة الشاذة إذا فقدت قرآنيتها هل يبقى الاحتجاج بحكمه الذي دلت عليه هذا أيضا فرع آخر هذا موضوع علم الأصول الإجماع متى يعتبر ومتى يصح متى ينعقد فماذا لو امتد الجيل فلحق مجتهد من الجيل الثاني بالجيل الأول فهل قوله معتبر معهم هل يشترط انقراض العصر حتى يكون الإجماع حجة إلى آخر ذلك من المسائل هنا يعلمونك في وصول الفقه الأدلة إجمالا ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح ولا يتطرقون إلى التفصيل هذا هو الشطر الأول من شطري علم الأصول الشطر الثاني الكبير هو توظيف هذه الأدلة للوصول إلى الأحكام من خلالها وبالذات دليلا القرآن والسنة فإن وجوه الاستدلال بها هي المعول طيب القرآن دليل والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كيف تصنع بالآية والحديث؟ قالوا لك في اللفظ ما هو عام وخاص ما هو أمر ونهي مطلق ومقيد فيأتونك بتعريفات هذه المصطلحات ووجه دلالتها على الأحكام والعمل عند تجاذب الأدلة المختلفة مسألة واحدة وتعارض تلك الدلالات كيف تفعل؟ هذا موضوع علم أصول الفقه فإذا أردت أن تعرف هذا العلم باعتباره لقبا أصول الفقه علم على هذا العلم قال هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ألم نقل إن الأحكام الشرعية الفرعية هي الفقه إذا ستقول في تعرف يصول الفقه القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الفقه ليش ما اختصروا ثلاث كلمات في كلمة بدل ما أقول الأحكام الشرعية الفرعية أقول الفقه خلاص لا ما يصلح أن تستخدم لفظة الفقه لأنك تعرف أصول الفقه فلا تستخدم في التعريف لفظا من المعرف فقد يكون دورا يقولك عرف أصول الفقه فتقول هو كذا كذا الفقه لا تعرف للفظة واردة في المعرف داخل التعريف هذا يسمى دورا عند المناطق في الحدود الدور هو استعمال معرف أو جزء منه أو مشتق منه في التعريف وهذا خلل لأنه لا يفضي إلى تصور صحيح أسألك عن لفظة ذهن يحتاج إلى تصور عنها قل لك ما كذا فإذا جئت في التعريف وأوردت لفظة من المعرف ذاته أو مشتقة عنه فسيكون هذا محل انتقاد فقال الأدلة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية وسيعود بك الخلاف مرة أخرى هل أصول الفقه هو القواعد أم هو معرفة القواعد أو العلم بالقواعد ها هنا أيضا مسلكان شهيران ومما اختلف فيها العلماء تعريف أصول الفقه بأنه القواعد ذاتها هو اختيار القاضي أبي يعلى ومما سبقه من الأصوليين القاضي أبو بكر بن الباقلاني والجويني والرازي والآمدي ومن الحنابلة ابن حمدان وابن مفلح واختاره أيضا من المتأخرين الإسنوي الشافعي وابن دقيق العيد عرف أصول الفقه بأنه القواعد رجحه المرداوي قال وهو أظهر وهنا أيضا اختاره ابن النجار قال هو القواعد تلاحظ أن ابن النجار لما جاء للفقه اختار معرفة الأحكام ولما جاء للأصول اختار القواعد وربما إذا تقد سيقار له إن تعريف العلوم إما أن يعرف بذات العلم أو بمعرفته وينبغي أن يطرد، فإما أن تقول في الاثنين معرفة، وإما أن تقول في الاثنين الأحكام أو القواعد مباشرة، والمرداوي والمرداوي في تحريره اطرد، فعرف الفقه ورجح بأنه الأحكام، وعرف الوصول ورجح بأنه القواعد، وهو مذهب من سمعت من أسماء الأصوليين الطريقة الثانية. تعريف علم وصول الفقه بأنه العلم بالقواعد كما قالوا في الفقه معرفة الأحكام هو اختيار ابن الحاجب واختيار البيضاوي أيضا والطوف من الحنابلة وجمع من العلماء إلى أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها وتكمل التعريف كما هو لأنه سائغ لما جاءت التعريفات التي تعرف علم وصول الفقه باعتباره علما هي هذه الطريقة العلم بالقواعد التي يستنبط التعريف الثالث ما رجحه البيضاوي وانتشر عنه واشتهر تعريفه الذي يتكون من ثلاثة أجزاء قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فعرف أصور الفقه بثلاثة أشياء أصبحت هذه من أشهر التعريفات لأنها على وجازة لفظها توحي بمحتوى هذا العلم قال معرفة دلائل الفقه إجمالا جمع الدليل على دلائل على نزاع فيه هل تقول أدلة أو تقول دلائل دلائل الفقه إجمالا بدل ما يقول أدلة الأحكام الشرعية قال دلائل الفقه إجمالا فإذا قيل هل الفقه هنا استعمال دور فيقول لا أصول الفقه ذاك باعتباره علما على كل حال قال وكيفية الاستفادة منها وأراد به القواعد الأصولية التي وضعت لاستنباط الأحكام الأمر يدل على الوجوب النهي يقتضي الفساد العام إذا عارض خاصا حمل عليه المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب هذه قواعد هذه أدوات القراءة الشاذة حجة خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة على الصحيح هذه كيفية الاستفادة من تلك الأدلة الجملة الثالثة في تعريف البيضاوي قال وحال المستفيد وهي أيضا طريقة درج عليها كثير من الأصوليين واعتبار هذا الجزء الثالث متمما لمسائل علم أصول الفقه وليس من صلبه والمقصود بحال المستفيد أحكام الاجتهاد والتقليد صفة المجتهد والمقلد وشروط الاجتهاد وكل ما يتعلق بهذا الباب وعند تعرض الفتوى واختلاف المفتين هذا الباب ليس من صلب علم الأصول لكن لما كان علم الأصول موضوعا لهذه الفئة من المجتهدين تطرق إلى ذكر الشروط والصفات والمسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليل هذه إذن طرق ثلاثة لتعريف علم أصول الفقه وقول رابع ذهب إليه الرازي ومن تبعه في تعريف أصول الفقه قال مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد مجموع طرق الفقه ما المختلف فيه عن البيضاوي؟ ما المختلف فيه عن تعريف البيضاوي؟ الطرق والأدلة. صحيح البيضاوي قال المعرفة وهذا قال الطرق نفسها. لكن الاختلاف الجوهري أن الرازي اختار في تعريفه الطرق بدل الأدلة، لأنهم يرون الطريق في الاصطلاح أعم من الدليل. الدليل يحملونه عند المناطق على الدليل القاطع اليقيني ولا يشمل الظني. لكن الطريق عندهم أعم فيشمل الأمارة الظنية ويشمل الدليل القطعي اليقيني فاختار الرازي هذا ليشمل القطعي والظني وعلى كل حال فهي مسالك تذكر في تعريف وصول الفقه اطنبت فيه يسيرا لأنها من داخل المهمة في التعريفات التي قد لا تتكرر في موضع آخر نعم قال المصنف رحمه الله هو من عرفها من عرف ماذا من عرف تلك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية نعم وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها غاية ماذا غاية أصول الفقه بتعريفه الذي ذكر أنها القواعد التي يتوصل بها ما غاية هذا العلم يا شباب وأنتم في أول مجالس شرح هذا المتب لما يدرس طالب العلم أصول الفقه سواء كان متخصصا أو كان طالب علم للشريعة إجمالا ما فائدة العناية بأصول الفقه هل يحتاج إليه الفقيه خاصة أم طالب العلم الشرعي عاما قال غايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها علم أصول الفقه يا أحبة إن شئنا أن نعدد ثمراته وفوائده التي يجنيها طالب العلم فهي كثيرة لكن سأوجزها لك في أمور ثلاثة أولها أنها جزء من العلم الشرعي الشريف الذي يشرف به طالب العلم بتحصيله فإن أبواب العلم الشرعي بكل فروعه يحصل به هذا الشرف ويدخل في عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه من يريد الله به خيراً يفقه في الدين فإن من الفقه في الدين معرفتك بهذه العلوم الشرعية الشريفة وفيها كل ما جاء في فضل العلم وشرف أهله وما أعد الله لحملته وما خص به من المناقب والكرامة في الدنيا وفي الآخرة وأنهم ورثت الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذه أول الثمرات وينبغي تقديمها على غيرها لأنها ثمرة مقصودة لذاتها ولأنها حاصلة لكل من يطلب العلم سواء حصل الثمرات الأخرى أو لم يحصل كيف يعني؟ يعني شخص طلب علم الحديث بن قوسين فما أفلح يعني ما أصبح محدثا درس علم التفسير فما تخرج مفسرا درس النحو فما استقام لسانه جيدا درس العروض فما استطاع أن ينشئ بيتا من الشعر هل لأنه ما حقق ثمرة العلم أصبح لا ثمرة له وخرج خائما بعد شهور أو سنوات من الطلب الجواب لا فلذلك تقدم تلك الثمرة باعتبارها حاصلة مع صدق النية وإخلاص القلب حاصلة وإن لم يحصل ثمرات العلم ذاته فإنما هي حاصد ومن جلس مجلس علم نال به الشرف ومن خطى خطوات فيه كتب أجره ومن حضر مجلسا أو حفظ متنا وتأبط كتابا وحضر درسا وأخذ نفسه بمسالك العلم فهو يسلك في مسالك الشرف ويرتقي في مدارجه الثمرة الثانية لعلم أصول الفقه هو تحصيل فائدة لطيفة عظيمة علم أصول الفقه علم دقيق يحكم التعامل مع الألفاظ والعبارات لأن هذا موضوعه علم أصول الفقه يا شباب أقيم من ابتدائه إلى نهايته كيف تتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل العلماء في الإسلام مع لفظ القرآن والسنة على أنه لفظ شريف عظيم كيف وقد قال الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لفظ قرآن فيه الإحكام وفيه التفصيل ألا ينبغي أن يتعامل معه المسلم بكل اهتمام ونظر وتدقيق وتأمل فلذلك أفرغ الوسعة في التعامل مع كل لفظة في النص يتعاملون مع الجملة كاملة في السياق ويتعاملون مع الكلمة في سياق الجملة ويتعاملون مع الحرف في الكلمة أليس من أكبر أبواب الدلالات معاني الحروف؟ فيذكرون معنى الواو في العطف ومعنى ثم ومعنى الفاء ومعنى الباء ومعنى أو ودلالاتها حتى تكلموا في قوله وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء هل توجب استعاب مسح جميع الرأس أو يكتفى ببعضه والبعض؟ هل يكتفى بأقل مقدار بثلاثة أصابع أو بمقدر الناصية وهي يعني مبدأ الرأس هذا التدقيق والعمق ويتكلمون عن الإفادة من اللفظ بمنطوقه ومفهومه ومنطوقه الموافق الأولوي والمساوي والمفهوم الموافق والمخالف هذا التعمق ومحاولة استنفاذ ما يشتمل عليه اللفظ من الدلالة فيأتل للفظ في القرآن وفي السنة من اليمين والشمال من أمام ومن خلف ومن فوق ومن تحت يدركون أن هذا اللفظ مقدس ومن تمام تقديسه أن تفرغ فيه الجهود وأن توسع لأجل أن يصل المسلم إلى مراد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الملكة بالممارسة والاستمرار تنشئ عند طالب العلم ثمرة جليلة شريفة وهي أن يكون له حساسية في اللفظ والوقوف معه فتجد أهل العلم الذين يعتنون بهذا الباب من العلم أعني أصول الفقه يكون لهم دربة على العناية باللفظ فإذا أنشأ خطابا أو كتب كتابا أو ألقى خطبة أو تحدث سيكون له احتراز في الألفاظ وعناية سيكون عنده حس في تعاملهم على الألفاظ لأنه أدمن النظر في النصوص الشرعية بالتعامل معها بدقة فتنشأ عنده هذه الملكة هذه أيضا ثمرة تذكر في ثمرات دراسة علم الأصول أما الثمرة الثالثة وهي الغاية الأساس هي الوصول إلى مراد كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام وهذا والله من أشرف ما يبذل فيه طالب العلم عمره وما يقضي فيه وقته أتدري يا رجل أن تعيش بين الأنام رجلا قد فتح الله فهمه لمراده من كلامه عز وجل وأن يكون من أعلم البشر بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة والحديث الشريف فإذا تناول الآية أو الحديث وقال أفهم منها كذا ويدل على كذا ويستنبط منه كذا فإذا هو من أوسع الناس دراية وإلماما وعناية لأنه تعمق وأبحر وغاص حتى بلغ القاع في إدراك دلالة هذا اللفظ ومعناه ومن هنا تجد ثروة فقهية عظيمة عجيبة لدى أهل العلم في التعامل مع النصوص الشرعية وتفاوت الأنظار وتفاوت الأفهام تجاه الدليل الواحد وكم من مسألة كان الخلاف فيها بين الفقهاء على مذهبين أو ثلاثة والدليل فيها واحد آية واحدة أو حديث واحد فكيف اختلفت الأفهام والنص المحتكم إليه واحد لتفاوت الأفهام فيها فأحظهم فيها بالصوام هو أوسعهم فيها نظرا وأعمقهم فيها فهما وإدراكا وهذا شرف عظيم لما بذل العلماء أعمارهم في تحصيل هذا الباب من العلم الشريف لأنهم أدركوا أنه مهما تقدم بأحدهم درجة الفهم والاجتهاد والاستنباط فإنما هو شرف لأنه يفهم كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يتعلم الحكم أولا ويجتهد في الراجح ثم يدل العباد فيستفتيه السائل ويسأله الحائر ويستجوبه المسترشد فيدل هذا ويفتي ذاك بالله من أشرف مقاما في بني الإسلام من هذا المقام أم يكون قد عرف مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة فأضحى يسلك طريقه إلى الله على بصيرة ثم هو بعد ذلك يدل العباد فيقول لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا حلال وهذا حرام افعلوا كذا واجتنيبوا كذا بما فتح الله له من الفقه ومن اللطائف في هذا الباب أن ابن رشد مثلا في بداية المجتهد رحمه الله إذا صدر المسألة بذكر ما أخذ الخلاف في الجملة فإنه غالبا يشير أن سبب الخلاف في المسألة كذا وكذا تجده في كثير من المسائل يشير إلى مأخذ يتكرر غالبا وهو تفاوت أنظارهم واجتهادهم في فهم الدليل أو تنازعهم في فهم المحكم المستنبط من الآية أو الحديث ومن اللطائف في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وهذه أحد ألفاظ الصحيحين قال الفقهاء الرجوع في الهبة حرام من أين سنبط التحريم قوله ليس لنا مثل السوء فنهى عليه الصلاة والسلام ونفى أن يكون المسلم يسلك هذا المسلك وأكد هذا النفية بالتشبيه القبيح الذمين الذي تنفر منه النفوس قال كمثل الكلب يقي أكرمكم الله ثم يعود فيأكل قيئه فالعائد في هبته هذا المثل القبيح قال الشافعي الرجوع في الهبة مكروهة وليست حراما قال والحديث لا يدل على التحريم. قال ألا ترى أنه شبه عليه الصلاة والسلام العائد في هبته بالكلب والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به فهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه ما يحرم إذا لا يحرم على الواهب أن يعود في هبته غاية ما في النص يقول هو التبشيع والتقبيح والنائب المسلم عن إن يكون له مثل هذا الخلق الذمين يقول أما التحريم فأعطوني دليالة في هذا النص على أنه يقتضي تحريما ليس فيه نهيا صريح ولا نهيا متضمنا لوعيد يحمل على التحريم ولا شيء من مسالك التحريم التي درج الفقهاء على بناء الحكم بالتحريم بغض النظر عن الترجيح هذا مثال يوقفك على جملة كبيرة جدا من النصوص التي تفاوتت فيها أنظار الفقهاء والمسألة على اختلاف الأقوال يكون الدليل فيها واحدا فهذا من شريف ما يذكر في معرفة غاية هذا العلم وما يحصل له طالب العلم بطلبه وتحصيله نعم قال المصنف رحمه الله ومعرفتها فرض كفاية كالفقه معرفتها يعني معرفة هذه الأحكام وهذه القواعد والأدلة التي توصل إلى الأحكام الشرعية فرض كفاية كالفقه ولذلك أصبح من شرف طلب العلم تحصيل هذه العلوم لأن لهم مع شرف تحصيل العلم بها شرف رفع الاثم عن الأمة بتحصيلها فإنهم يرفعون الإثم فرض الكفاية إن لم يقم به البعض عم الجميع الإثم وهم يرفعون هذا الاثم عن الأمة بطلبهم للعلم وتحصيله وينبغي أن تفهم أيضا أنه لما قالوا معرفته فرض كفاية كالفقه فإن معرفة الفقه وتحصيله ليس فرض عين على جميع المكلفين نعم في الفقه جملة هي فرض عين ما هي هي ما تتوقف عليه عبادة المكلف ولا تصح عبادته إلا به فينبغي أن تكون فرض عين سؤال فهل في أصول الفقه قدر يكون فرض عين الجواب لا لكن نوعا من المكلفين يكون الحكم في حقه فرض عين من؟ كل عالم أصبح في حقه فرضعين مريد الاجتهاد من أراد الاجتهاد تعين في حقه تحصيل هذا العلم من رام الاجتهاد وتاقت نفسه للتربع على شرف على عرش هذا الشرف فينبغى أن يكون هذا متحصلا عنده فرضعين عليه نعم قال المصنف رحمه الله والأولى تقديمها عليه والأولى تقديمها يعني تقديم القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام قواعد الأصول تقديمها عليه على ماذا؟ على الفقه سؤال أيهما يقدم في الطلب الفقه أم الأصول؟ أيهما يقدم تطلب أصول الفقه أولا ثم تدرس الفقه أو تدرس الفقه ثم تدرس الأصول أنت ماذا فعلت في طلبك للعلم بدأت بالفقه صح يقول مصنف والأولى تقديمها عليه هل يبتدأ بالفقه أو بالأصول لو عندك طالب علم مبتدئ في الطلب وأردت أن ترسم له منهاجا يسير عليه في الطلب فماذا تضع له أولا الفقه من أو الأصول تعطيه مسائل الفقه لما؟ أليست أصول الفقه أصولا؟ فأصل الشيء قبله إذا جئت تبني البيت تضع القواعد والأسس والأصول أولا أن تبني الجدران والأدوار والطوابق تبدأ بالأصول أولا؟ طيب فإذا كانت هذه أصول الفقه كيف نبدأ بالفقه قبل أصله؟ أليس هذا خللا؟ طيب إذا تجاوزنا هذا علمناه ما يحتاج إليه في صلاته أعلمناه الوضوء والصلاة والغسل والتيمم وكذا طيب القدر الزائد من الفقه هل نقول له توقف أدرس الأصول حتى تدرك الفهم في الفقه أقصد إذا كنا إذا قال المصنف الأولى تقديمها عليه ويعتبرون تقديم الأصول مطلب فهل السائد في مناهج العلم ومقرراته في المعاهد والكليات والمدارس في عامة بلاد الإسلام أن ترى أن طالب العلم يبتدئ بطلب الفقه؟ أولاً ويحصله أولا ولا يدرس الأصول إلا في مرحلة متوسطة ومتقدمة أحيانا وجه ذلك عندهم أنه لا يتصور دراسة الأصول إلا بتصور جملة من الفقه زائدة عن القدر الواجب الذي تصح به عبادته حتى يدرس طرفا من أحكام المعاملات والعقود والبيوع والأنكحة لأنه بتصور هذه الجملة يستعان به على تصور الأصول وفهمه على الوجه الصحيح فقول المصنفون والأولى تقديمها عليه قال المرداوي في التحرير فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عقيل وابن البنا وجمع قال وهو ظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى وأبي البقاء تعريف المرداوي هنا كيف؟ يجب المصنفون ماذا قال؟ والأولى انتبه إلى هذا الفرق قال المرداوي هناك فيجب تقديمها أو تقديم معرفتها على الفروع ثم نسبها عند بعض أهل العلم الحنابل ابن عقيل وابن البنا وهو ظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى وأبي البقاء ثم قال وعكس القاضي وابن حمدان وجمع عكسوا فقال بل الواجب تقديم الفقه إذا هذان مسلكان ثم قال وحكى ابن حمدان والشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام وابن قاضي الجبل الخلافة في الأولوية وليس في الوجوب قال وحكى ابن حمدان والشيخ تقي الدين وابن قاضي الجبل الخلافة في الأولوية قال وهو أولى أو يحمل الأول عليه يعني قول من قال بالوجوب يحمل على الأولوية وليس الوجوب فلما جاء ابن النجار مختصرا التحرير تجاوز هذا فقال والأولى عمد إلى ما رجحه ابن حمدان ما رجحه عفوا المرداوي وجعل الخلاف في الأولوية وليس في الوجوب هل الأول البدء بالأصول أم الأول البدء بالفقه وقد سمعت الخلاف في هذين المذهبين وعلى كل طرف من وعلى كل قول طرف من أهل العلم يقول مثلا أبو البقاء فيما نسب إليه القول بتقديم الأصول قال مثلا أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين على أن القول الثاني الذي يقدم دراسة الفقه على الأصول ويعتبرها مدخلا له يجعلون ذلك مساعدا على الفهم وأنه يعين طالب العلم هل هذا يمكن أن يكون بابا يحكى فيه خلاف الجواب في التقريب كما ذكرت لك أن مسائل الفقه على درجتين الدرجة الأولى التي هي فرض عين فهذه لا ينبغي أن تؤخر ولست تعلم مسلما حكم الطهارة والصلاة والزكاة والصوم حتى يتعلم الأصول لتفهمه أن وجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام وليس فيه أمر صريح وبدالالة كذا وكذا وتسوق له من الأدلة ما تعلمه كيف استفيد وجوب الصيام لست بحاجة إلى هذا لست بحاجة إلى أن تعلمه أن الصوم واجب وشروط وجوبه كذا وشروط صحته كذا ونواقض الصوم كذا ابتداء كما تعلمه الوضوء والغسل والصلاة وأحكامها وأركانها ومبطلاتها إلى آخره هذا القدر لا يختلف فيه إطلاقا بين العلماء ولا تظن أن من قال هنا بأولوية تقديم الأصول يخالف في هذا إطلاقا المرتبة الثانية في الفقه الزائد على هذا القدر فالسؤال هل الأولى تقديم الأصول عليها أم تقديمها على الأصول الجواب أنك يمكن أن تزاوج بين القولين بأن تقول قدر من هذا الفقه الكفائي يطلب أولا قبل الأصول لتحصيل ما يمكن بناء الأصول عليه في تصور سليم ويساعد على استخدام تلك القواعد ألسنا نقول القواعد التي هو توصل به استنباط الأحكام سأضرب له مثلا ببيع السلم سأعطيه قياسا يبين له مثلا قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية خصت الإيماء ولم تذكر العبيد الذكور فهل إلحاق العبيد بالإماء هنا في الآية أو في الحكم هل هو من باب القياس الذي استوى فيه الأصل مع الفرع في علته فعدي إليه الحكم أم هو من القياس الجلي الذي هو من دلالة اللفظ لا من دلالة المعنى قبل أن تدخل معه في هذا ويحتاج أن يعرف أن الحكم المذكور في الآية أن يكون متصورا عنده فقدر من الفقه ممكن ومن هنا بنيت المناهج المعاصرة في الكليات والمعاهد المدارس على دراسة الفقه على مستوى يحصل به الابتداء وقدر من التوسط في متون ومقدر من المسائل. فإذا ارتقى إلى مرحلة الثانوية أو ما بعدها بدأ يدرس علم الأصول مع إعادة لدراسة ما سبق له دراسته في الفقه على وجه يفترض فيه. أن يربط له فيه دراسة الفقه بتلك القواعد توظيفا واستدلالا واستعمالا وكيف توصل بها إلى استنباط الأحكام فهذا المسلك هو الذي يعينك على فهم كلام العلماء في تقديم بعض هذين على بعض نعم قال المصنف رحمه الله وتستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام تستمد قواعد الأصول من أصول ثلاثة أو من علوم ثلاثة أصول الدين والمقصود بها مسائل العقيدة والعربية بفروعها نحو وصرف وبلاغة وكذا وتصور الأحكام والمراد بها أحكام الفقه الفرعية وجه الحصر في هذه الثلاثة الأشياء لاستقراء وأيضا النظر السليم الصحيح كيف يعني يقول أنت لما تتوقف أمام دليل لانتزاع الدلالة منه إما أن يكون توقفك من جهة ثبوت حجية الدليل فهذا مرجعه إلى أصول الدين فلذلك أنت تدرس مثلا عصمة الأنبياء ويريدون أحيانا في كتب الأصول ويريدون أيضا الكلام كلام الله عز وجل في القرآن وخلافهم مع المعتزلة فهم يثبتون حجية الدليل المتوقفة على ثبوت كلام الله عز وجل في القرآن وعلى عصمة الرسل وصحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وثبوت النبوة وما يتعلق بهذا وصدق معجزة فتمت مسائل في أصول الفقه تجدها قضايا تتعلق بعلم العقيدة فإرادها من هذا الباب عندهم أنها مما يستمد منه علم الأصول، فوجه التوقف عليها توقف مسائل الأصول على العقيدة أنها من جهة من جهه ثبوت حجية الأدلة، وإما أن يكون توقف الأصول أصول الفقه على تلك المسائل من جهة دلالة الألفاظ، دلالتها على الحكم الأمر كيف استدعى الطلب ولماذا كان على وجه الإلزام لأن العرب تستخدم ذلك، هذا من جهة العربية. ولماذا اعتبرنا الأمر بعد نهي؟ عفوا لماذا اعتبرنا الأمر بعد حظر سابق لا يفيد الطلب لا يفيد رفع الحظر؟ قالوا لأن العرب تفعل هذا في كلامها ألا ترى أن الأب أو الأم إذا قالوا لولدهم لا تخرج ومنعوه من الخروج من البيت فهذا نهي ثم قالوا له بعد مدة وقد أدى ما يجب عليها أو التزم الأدب وعلنا توبته فراد رفع الحظر فقالوا له اخرج قولهم أخرج هل هو أمر له بالخروج من البيت بحيث إذا ما فعل يعاقب مع أنه أمر وصيغة طلب فإذن هي دلالة عربية مستعملة أن الأمر إذا جاء بعد نهي لا يفيد الطلب على وجه الإلزام بل يفيد رفع الحظر السابق وهكذا فإذن قالوا إذا كان التوقف في وصول الفقه من جهة دلالة اللفظ على الحكم فهذا بابه علم العربية فلذلك أصبح هذا وجها ثانيا للاستمداد قال وإما أن يكون من جهتي تصور ما يدل به عليه فهو الحكم يعني أنت تستخدم الدليل وتستخدم الاستنباط للوصول إلى الحكم فمن ثم قالوا استمداد أصول الفقه من أصول الدين ومن العربية ومن تصور الأحكام ها هنا تنبيه لابد من الإشارة إليه هل هذا مسوغ لأن نورد في كتب علم الأصول تلك الأبواب من العقيدة أو من العربية التي هي محظو دراسة هذه الأبواب في علومها الجواب لا ومن هنا انتقد بعض من توسع في كتب أصول الفقه فأورد جملة من مسائل أصول الدين والعقيدة ولا يصح أن يعتذر عن ذلك بأنه أحد العلوم المستمدة منه هذا العلم نعم يورد على أنه أصل فمن أراد التوسع فيه رجع إلى مضانه في كتب ذلك العلم فبعض كتب الوصول عندما تتوسع في مسائل الخلاف في صفة الكلام لله عز وجل والرد على المعتزل في قولهم بأن القرآن مخلوق وخلاف الأشاعرة مع غيرهم في مسألة الكلام النفسي فتنقلب بعض فصول أبواب أصول الفقه إلى نزاع عقدي والكلام فيه باستطراد وذكر الأدلة والراجح والمرجوح ستقول هذا مفيد وهو من العلم وذكره مفيد لطالب العلم نسنا نتكلم عن الفائدة نتكلم عن الاختصاص هذا كتاب نوضع في علم طريقه الوصول إلى كذا والأصل أن تحال تلك المسائل إليه تماما كما يصنعون مثلا في أبواب دلالات الألفاظ التوسع في تعريف الحقيقة والمجاز والصريح والكناية إلى مسائل من علم البلاغة أو من علم النحو أو الصرف كما يتكلمون في القياس في اللغة يثبت أو لا يثبت في الأسماء ثم يفرعون على ذلك الاشتقاق وأنواعه صغير وكبير التوسع في هذا ليس محل في كتب الأصول هي فوائد ومسائل علمية نافعة لكن تطلب في مضانها من كتب ذلك العلم وتحال إليها فنأتي هنا في الأصول إلى القدر الذي يحتاجه الأصولي لبناء المسألة فينبغى أن يكون التركيز في مسائل علم الأصول على هذين الشطرين الكبيرين إما دليل يكون مرجعا تستقى منه الأحكام إجمالا وإما وجه استدلال من ذلك اللفظ أما التقسيمات والأنواع والاحتجاج والخلاف فيعاد فيه إلى كتب ذلك العلم فهذا يتضح لك به العلوم التي أصبحت مستمدا لأصول الفقه نعم قال المصنف رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الإرشاد وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة نعم هذا فصل نختم به مجلس اليوم إن شاء الله على قصره ووجازته ما جاء فيه بعدما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف الفقه وأصول الفقه بطريقيه الإضافي واللقبي وبعدما فرغ من هذه المبادئ ذكر تعريف العلم وموضوعه وغايته واستمداده واقتصر على هذا القدر من مبادئ هذا العلم انتقل إلى الدليل والدال والمستدل ما علاقة هذا هذه طريقة درج عليها بعض المتأخرين في إيراد هذه الاصطلاحات باعتبارها كما قلنا من مستمدات هذا العلم ألم نقل إن أصول الدين منها فإذا تكلم على مصدر الشريعة وابتدائها فذكر التعلق بالدليل والأدلة وما يتعلق بهذا الاصطلاح. قال رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل الدال اسم فاعل من الفعل دل يدل فهو اسم فاعل دالل تدغم اللال في اللام فأصبحت دال وإلا فاصلها دالل على وزن فاعل قال الدال هو الناصب للدليل إذا قلنا إن الآية أو الحديث أو الإجماع الصحيح أو القياس الصحيح هو الدليل فمن الدال الذي نصبه قال الدال الناصب للدليل وقال كثير من العلماء الدال هو الدليل كيف؟ لأن الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس دلك على الحكم فأصبح الدليل هو الدال طيب يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله القاضي أبو يعلى في العدة بسند عنه الدال الله والدليل القرآن فمن هنا أخذوا أن الدال هو الناصب للدليل ومن الذي نصب لنا الأدلة الله عز وجل فجعل كلامه دليلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم دليلا إلى سائر ما يورد في تقرير شرعية الأدلة الباقيات رجع إلى التعريف اللغة فقال وهو لغة المرشد وما به الإرشاد هذا تقسيم للآمدي وابن الحاجب أيضا للدليل قالوا الدليل إما المرشد وإما ما يكون به الإرشاد نفس الكلام هل هو الناصب للدليل أو ما يحصل به الدلالة قالوا هو قسمان قالوا وهو لغة تعريف الدليل المرشد، فإذا عرفته بأن المرشد أصبح الدليل هو، أصبح الدال هو الناصب للدليل لأنه المرشد إليه، وإذا عرفت الدال لغة بأنه ما به الإرشاد، يعني الذي يحصل به الإرشاد أصبح الدليل نفسه الآية أو الحديث، السنة أو القرآن أو الإجماع ونحوه هو الذي يحصل به الإرشاد. قال وشرعا تعريف الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ما يمكن لم يقل في تعريف الدليل ما يتوصل به ما الفرق بعضهم عرف الدليل فقال ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب يعني سأقرب لك الصورة هذا قياس يقودك هذا القياس إلى تحريم الأرز متفاضلا قياسا على البر المنصوص بحديث أبي عبادة هذا القياس دليل قادك إلى ماذا إلى الحكم الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب هذا دليل شرعي وقد تستخدم دليلا عقليا في مسألة عقلية وقد تستخدم دليلا طبيا في مسألة طبية وهكذا فأنت تستخدم الدليل الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب هذا تعريف عام للدليل من حيث هو دليل يوصل صاحبه إلى المطلوب يستخدم المحققون دليلا جنائيا في تحقيق في تهمة ما ويستخدم الفقيه دليلا شرعيا للوصول إلى حكم ما التعريف واحد ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب طيب ليش ما قال ما يتوصل قال ما يمكن التوصل قال لأن الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل فهل فقدنا لاستعماله بالوصول إلى المطلوب أفقده الدلالة لا فإذا حتى يبقى تعرفك سليما للدليل ويبقى من حيث هو دليل ولو فقدت أنا النظر فيه أو ما توصلت إليه فكيف أقول ما ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني هو يمكن استعماله يقودك إلى المطلوب كونك استعملته أو ما استعملته توصلت به أو ما توصلت هذا ليس مؤثرا في تعريفه دليلا فقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب قيد المطلوب هنا فقال إلى مطلوب خبري يعني مطلوب خبري نعم المطلوب الذي جاء في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج به المطلوب العقلي لأنه ليس هاهنا يراد به تعريف الدليل فيما نحن فيه في الأحكام الشرعية عند المتكلمين يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب فيقيدون تعريف الدليل بما, قي بما أوصل إلى العلم وهم يفرقون بين الدليل والأمارة فيجعلون الدليل ما يوصي إلى العلم والأمارة ما تصل إلى الظن بمعنى أن هذا المرشد إلى المسألة إن أفادك علما يقينيا قطعيا فهو دليل وإن لم يفيد قطعا بل ظنا فهو أمارة وبالتالي ستصنف الأدلة عندهم إلى نوعين دليل وأمارة هذا تقسيم المناطق وعليه المتكلمون ورجحهم من الوصولين ابن عقيل من الحنابلة وخطأه بعضهم ورأوا أن هذا منه عدول عن طريقة الفقهاء إلى طريقة المتكلمين قال رحمه الله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري المرداوي رحمه الله لما جاء إلى التعريف قال بعده ويحصل العلم عقبه عادة مكتسبة. قال ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبة. هنا ماذا قال المصنف؟ سأعيد لك العبارتين قال هنا ابن النجار ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة عقب إيش عقب الدليل هذا دليل أمامك استعملته توصلت بصحيح النظر فيه للمطلوب حصل عندك علم حصل ما نوع هذا العلم مكتسب أو ضروري مكتسب لأنه متوقف على دليل ونظر واستدلال قال المصنف هنا ويحصل العلم المكتسب عقبه عادة فقيد العلم الحاصل بأنه مكتسب وسيأتي الخلاف إذن هو يريد أن يقول طالما توقف تحصيل العلم هنا على نظر في دليل فهو مكتسب لأنه لو لم يحتج إلى دليل لكان فكان علما ضروريا إذا تأمل معي الآن يقول المرداوي ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبا. ما الفرق؟ ها؟ هنا قال ويحصل العلم والمرداوي قال ويحصل المطلوب. في فرق؟ نعم الظن والعلم. تعبير المرداوي أعم لأننا اتفقنا على أن الدليل ما يوصل إلى المطلوب ولم نقل إلى العلم بالمطلوب كالمتكلمين. فبالتالي الحاصل أو المحصل في النفس باستعمال الدليل هل هو العلم أم العلم والظن إذا قلت العلم فهذه طريقة المتكلمين إذا قلت إن الحاصل بالنظر في الدليل هو العلم فقط قيدت الدليل بالعلم اليقيني وإذا أردنا أن نعمم فنقول علم وظن فإذا نختصر علم وظن في كلمة واحدة فنقول المطلوب قال المرداوي رحمه الله ويحصل المطلوب ويعتذر هنا عن ابن النجار بأنه أراد بالعلم ما هو من العلم الاصطلاحي ويحصل العلم يعني يحصل ما, ما يبنى عليه بالدليل واستعماله وإن كانت عبارة المرداوي أدق ليشمل العلم والظن نعم قال المصنف رحمه الله والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول سيعرف المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له وجاء لكل كل أطراف التعامل مع الدليل عرفت الدليل وعرفت الدال من الدال الناصب للدليل هو الله يقول الإمام محمد الدال الله والدليل القرآن عرفت الدال وعرفت الدليل طيب من المستدل الهمزة والسين والتالي الطلب قال المستدل الطالب للدليل قال من سائل ومسؤول مفتي ومستفتي هل معي السائل السائل يطلب الدليل ممن من المسؤول صح طيب والمسؤول يقول كلاهما مستدل يقول المستدل الطالب له من سائل ومسؤول فالسائل يطلب الدليل من المسؤول طيب والمسؤول يطلب الدليل من أين الفقيه لما تأتيه المسألة من أين يطلب الدليل من الأصول هذا هو يرجع الكتاب والسنة فكلاهما مستدل فالمستفتي مستدل يعني يطلب الدليل من مفتيه من المسؤول فهو مستدل والعالم والفقيه والمجتهد أيضا مستدل لأنه يطلب الدليل ويبحث عنه من الأصول التي يرجع إليها جيد نعم قال مصنف رحمه الله فالدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل أهل العلم وهذه قواعد الإسلام. نقل المرداوي هذه العبارة عن الإمام أحمد رحمه الله فقال قال الإمام أحمد الدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أهل العلم وهذه قواعد الإسلام. تقدم معك ما معنى أن الدال هو الله تعالى. يعني الناصب للدليل والدليل هو القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فرق بين أن تقول الناصب للدليل أو الذاكر له فالناصب للدليل الذي جعل الدليل دليلا هو الله عز وجل والذي ذكره وبينه للأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دال بمعنى ذاكر للدليل ومبين له كما قال هنا قال والمستدل أولو العلم قال وهذه قواعد الإسلام المراد منها أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى وإلى قوله وهو القرآن وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله شريعته ووحيه ودينه وإلى أولى العلم من علماء الأمة الذين يبينون أحكام الحلال والحرام وما يحتاج إليه العباد في مسائل حياتهم التكليفية لم يخرج شيء من أحكام الإسلام والمسلمين عنها فقال وهذه قواعد الإسلام نعم. قال المصنف رحمه الله والمستدل عليه الحكم و... والمستدل عليه اسم مفعول في ماذا نستعمل الدليل المستدل عليه وليس المستدل به كما سيأتي الآن عرفت الدليل الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس هذا الدليل وعرفت المستدل إما السائل وإما المسؤول قال أحمد المستدل أولو العلم طيب ما المستدل عليه يعني في ماذا يستخدم الدليل للوصول إليه قال الحكم يعني أن تقول مثلا أن تقول مثلا بتحريم الزنا وبتحريم أكل الربا وبوجوب صلاة الجماعة أو بوجوب الصلوات الخمس وبوجوب الحج مرة في العمر على المستطيع هذه أحكام فإذا استخدم الدليل وأستدل فأنا أستدل عليها هذا هو الإطلاق الشائع أن المستدل عليه هو الحكم فلا تعجب لو وجدت بعض الأصولين يقول المستدل عليه هو الخصم للمناظر أو مذهب الخصم المطلوب فساده فيكون مستدل عليه بمعنى استعمال الدليل لإقامة الحجة عليه المستدل عليه يعني استخدام الدليل لإقامة الحجة عليه فيكون في مقامه المناظرات او الحجاج الفقهي هو الخصم المناظر او المذهب المطلوب نقضه او فساده نعم قال ومصنف رحمه الله وبه ما يوجبه وبه ما يوجبه يعني والمستدل به المستدل به ما يوجبه المستدل به ما هو ما يوجبه الضمير عود لماذا الحكم قال والمستدل عليه الحكم وبه المستدل به ما يوجبه أي ما يوجب الحكم فما الذي يوجب الحكم فما الذي يوجب الحكم الدليل طيب هل الدليل والمستدل به واحد إذن هذا تكرار فيقول الدليل كذا ثم يقول المستدل به هو الدليل أنت جئت إلى مسألة أمامك حكم أمامك دليل عرفت الدليل وأنت مستدل والآية أو الحديث ها دليل أو مستدل به والحكم الذي أنت بصدد تقريره مستدل عليه تمام طيب فالمستدل به في هذه العملية ما هو؟ ها تفضل هو نحن فيه الدليل والتفصيل أو الدليلها وجه هو المستدل به ها طيب إذا أنا لما أقول المستدل به ما يوجبه يعني ما يوجب الحكمة فهل هو الدليل أو أعم منهم ها هنا أيضا وجهان حتى المرداوي نفسه رحمه الله في مختصره قال المستدل به اسم مفعول لكن هل هو الدليل أو أعم منه هذا كلام المرداوي في شرحه للتحرير يقول رحمه الله فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر فإنه يقال مثلا هذه الآية دليل كذا واستدل بها لكذا صح فتكون الآية في نفسها دليلا ويصح أن تقول استدل بالآيتي لكذا فتكون دليلا ومستدلا بها قال وإن كان غيره فيكون أعم من الدليل فذكر الأعم بعد الأخص وهذا كثير في كلامهم وعكسه وهو ذكر الأخص بعد الأعم قال وتابعت في المختصر صاحب الروضة في الفقه من أصحابنا فإنه ذكر الدليل وذكر المستدل به فقال الدليل هو الموصل إلى المقصود والمرشد إلى المطلوب والمستدل به هو العلة الموجبة للحكم انتهى قال وظاهره أن الدليل أعم من المستدل به خلافا لما قلنا أولا قال وعلى كل حال حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار والله أعلم فإما أن تقول المستدل به هو الدليل فيكون إعادة لأكثر من قضية بمصطلحين مختلفين وإما أن تقول المستدل به أعم فقد يكون دليلا وقد يكون علة مجبة للحكم نعم قال المصنف رحمه الله وله الخصم وله يعني المستدل له الخصم كيف يكون الخصم مستدلا له؟ أنت تطلب الدليل وتستعمله في مقام مناظرة أو حجاج أو إثبات مسألة ومناقشة لمخالف كيف يكون المستدل له الخصم نعم أنت تقدم الدليل له لإثبات قولك في المسألة فأنت تستدل له أما تستدل عليه بأن تقيم الحجة على؟ دليله أو لنقض دليله أو للرد على قوله لكن أن تثبت قولك ومذهبك الذي رجحته فأنت تستدل به للخصم بمعنى أن تثبته لنفسك مذهبا أو دليلا يقوي مذهبك فيه وقال بعضهم المستدل له هو الحكم فيكون كالمستدل المستدل عليه هو الحكم هناك قولان حكاهما أبو المفلح وكذلك القاضي أبو يعلم ويظهر أن بينهما تلازم فيقولت إن الحكم هو المستدل له فيكون الحكم مستدل له أيضا لإثبات ذلك في مقام المناظرة نعم قال المصنف رحمه الله والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن النظر هنا أين هنا في تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فما تعريف النظر قال الباقلاني فكر يطلب به علم أو ظن النظر لغة يقوم على معان خمس ذكرها ابن منظور في لسان العرب وغيره من أصحاب المعاجم النظر بمعنى الانتظار تقول انظروني قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب لما قالوا انظرونا نقتبس من نوركم ويطلق على نظر العين ورؤيته فيسمى نظرا أيضا تقول نظرت إلى كذا ويطلق على الإحسان أيضا النظر ويطلق على المقابلة تقول داري تناظر دار فلان يعني تقابلها ويطلق على الاعتبار خمسة معان في اللغة يدور عليها معنى النظر قال هنا هنا يعني في الاصطلاح هو فكر يطلب به علم أو ظن الفكر حركة العقل كما سأتي تعرفه بعد قليل النظر ليس نظر الحس هنا هو نظر القلب نظر الفؤاد نظر العقل نظر معنوي وليس حسيا فيقول العالم ما زال يقلب نظره في المسألة أو ما زلت أنظر في المسألة ما تقصد بالنظر هنا هو تقليب الفكر يطلب به علم أو ظن سواء كان المطلوب الوصول إليه هو القطع واليقين أم الاكتفاء بالظن الراجح فإن كل منهما يقلب فيه النظر للوصول إليه. نعم. هذا <تصفيق> المصنف <تصفيق> رحمه الله والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها. ورجوعها. ورجوعها منها. أي إلى المطالب. هذا أيضا تعرف المناطق حركة النفس والمراد به الداخلة أو هي العقل الذي يتحرك داخل الإنسان. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ. من القضايا إلى أدلتها ورجوعها منها، فأنت بين بين أمرين إما مسألة وقضية تريد إثباتها أو نفيها أو تريد الحكم عليها تصديقا أو تكذيبا إثباتا أو نفيا، فأنت تنطلق منها إلى ما يقودك إلى الوصول إلى حكم ونتيجة ثم نتيجة فتعود بها إلى المطلوب. فأنت تتردد بين هذين المقامين قال حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها يعني إلى المطالب فدوران الفكر والعقل والنفس في التأمل بين هذين المقامين سمى فكرة فهي حركة دائرة وللمناطقة تعريفات أخرى طريق بألفاظهم واصطلاحاتهم خلا منها المصنف هنا نعم قال المصنف رحمه الله والإدراك بلا حكم تصور. وبه تصديق هذا أيضا مصطلح منطقي وهي جملة أخيرة نختم بها مجلس اليوم إدراك المدركات عند ابن آدم تنقسم إلى قسمين إدراك بسيط وإدراك حكمي أو يقول إدراك ساذج الساذج الخالي من أي شيء زائد على أصله فإن أدركت شيئا لذاته سمي تصورا وإن أدركته مرتبطا به قضية تنسب إليه أو حكم فكان هذا تصديقا أعطيك جبلة أسهل من هذا في اللغة فرق بين المفرد والجملة فأقول في المفرد كتاب زيد شمس مطر لاحظ معي كلما قلت كلمة من هذه انطبع في تصورك وذهنك معنى ما هذا تصور فأنت تصورت معنى كتاب زيد شمس مطر تصورتها هذا يسمى تصور يقول إدراك بلا حكم يسمى تصورا وهذا هو إدراك المفردات في اللغة طيب فإن كانت جملة فأقول لك زيد قائم نسبتها هنا إلى زيد وصفا وهو القيام فأقول لك مطر منهمر وشمس طالعة أنا هنا ماذا فعلت؟ نعم نسبت إلى هذه المفردة حكما هو في اللغة أصبحت جملة فيها مسند ومسند إليه فيها مبتدأ وخبر فيها فعل وفاعل فلما تجاوزت المفردات إلى الجمل فأنت ركبت بينها تركيبا أهل اللغة يسمونها إسنادا والمناطق يسمونها تصديقا فأنت في التصديق استحبت مع إدراكك لأعيان تلك الأشياء حكما فحكمت على المطر بأنه نازل وعلى الشمس بأنه طالع وعلى زيد بأنه قائم هذه التصورات وهذه التصديقات إدراك التصورات إثباته للآخرين يتوقف على تعريفات وحدود فإذا قلت لشخص قلم كعبة جبل فما فهم ماذا تقصد ما حصل عنده الإدراك فحتى تثبت له أو تبين له تستخدم ماذا الحدود والتعريفات فتقول الجبل هو كذا الكعبة هي كذا الشمس هي كذا فأنت بالتعريف تحصل له إدراك التصورات طيب أما الأحكام التصديقات التي هي نسبة الشيء إلى الشيء فإن لا تحتاج إلى تعريف تحتاج تقول له المطر منهمر كيف تثبت له أن المطر منهمر تقدم له دليلا وبرهانا فيقولون إدراك التصورات متوقف على الحدود والتعريفات وإدراك التصديقات يتوقف على على الأدلة والبراهين وكل من التصور والتصديق شيء منه يكون بدهي ضروري وقدر منه نوع يكون نظريا مكتسبا فيقولون تصديق ضروري وتصديق مكتسب تصديق ضروري الشمس طالع أنت تبصرها بعينك ما تحتاج إلى دليل فهذا تصديق ضروري عندك تمشي في المطر وهو يصب فوق رأسك فأنت أدركت أنه منهمر فإن لم يكن كذلك فأنت تحتاج فيه إلى دليل فالتصديق إما ضروري وإما مكتسب هكذا هذه مصطلحات يأتون بها هنا لأنها ربما تأتي استعمالاتها في مواطن من جمل علم الأصول فإدراك معانيها ودلالتها يفيد في فهم الكلام الآتي بعده لاحقا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر عند قول المصنف في تعريف العلم فصل العلم لا يحد في وجه إلى ما سيأتي بعده أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد ونسأل سبحانه وتعالى يبارك لنا في مجلسنا هذا ويجعله من العلم النافع الذي يكتب لنا به أجره وثوابه عنده جل في علاه والله تعالى أعلم وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين